هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب في قوم على الثوابين لا تفتقر من الشديد فكن متحرجا من ذل و عاب الحسيم بالعين تطيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات من أبناء الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص وبلا مقدمات نحن الليلة على موعد مع اللقاء الثاني ومع الدرس الأول من الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى واسمحوا لي أن أكون سريع الطرح في هذه الليلة لأن درس الليلة طويل وسأقف بصورة مجملة مع الصور الكريمة التي حث الشيخ رحمه الله تعالى المسلمين على حفظها وعلى فهمها والعمل بها أسأل الله أن يعيننا على ذلك ومن أراد التوسع والتفصيل فليرجع إلى موقع الأكاديمية فقد شرحت هذه الدروس قبل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في الأكاديمية العلمية على قناة المجد العلمية والدروس بالتفصيل موجودة بفضل الله تبارك وتعالى الدرس الأول يقول فيه شيخنا رحمه الله صورة الفاتحة وقصار الصور من صورة الزلزلة إلى صورة الناس تلقينا وتصحيح للقراءة وتحفيظاً وشرحاً لما يجب فهمه ولنبدأ بسماع صورة الفاتحة من أحمد حساد تفضل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أحسد صورة الفاتحة هي أعظم صورة في القرآن الكريم كله وهي صورة مكية وبكل أسف لا يتسع الوقت لذكر الأدلة على كل لفظة أقولها وهذا هو منهجي لكن لضيق الوقت فقط صورة الفاتحة صورة مكية وهي أعظم صورة في القرآن الكريم كله فمن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة وهو القائل كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صورة الفاتحة لها أسماء كثيرة منها فاتحة الكتاب أم الكتاب أم القرآن الصلاة السبع المثاني الرقية الواقيه، الكافية، الشافية كل هذه أسماء لصورة الفاتحة وهذا إن دل فإنما دل على عظمة السورة صورة الفاتحة نبدأها أو نبدأ قراءتها بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجمع العلماء يا أحبابي على أن الاستعاذة ليست آية من كتاب الله جل وعلا هذا إجماع أجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست آية من كتاب الله جل وعلا ومعنى الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والاحتماء والامتناع والاستجارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألتجئ وأعتصم وأمتنع وأستجير وأتحصن بالله المألوه وحده سبحانه أي الذي يستحق وحده العبادة بلا منازع ولا شريك بغاية الحب وبغاية التعظيم والإذعان والاستسلام فالعبادة العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل أعوذ بالله المألوه الذي يستحق وحده العبادة من الشيطان الرجيم أي من الشيطان المطرود والمبعود من رحمة الله سبحانه وتعالى أو المبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى الاستعاذة مندوبة في كل قراءة في غير الصلاة كما قال جمهور أهل العلم قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بإجاز شديد جدا بسم الله الرحمن الرحيم ستعجبون إذا قلت لكم لقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى 27 مسألة في البسملة وقد أفردت للبسملة حلقة كاملة في التفسير على شاشة قناة الرحمة المباركة لمن أراد منكم أن يرجع للتفصيل فالبسملة فيها من المعاني ما يرقق القلب ويملأ القلب بالخشية من الله سبحانه وتعالى اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية أو جزء من آية من صورة النمل هذا اتفاق وهي قول الله تبارك وتعالى قالت يا أيها الملأ إني ألقي, ل... إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعل علي واتوني مسلمين يبقى اتفق العلماء على أن البسملة جزء من آية من آيات صورة النمل اختلف العلماء بعد ذلك هل البسملة آية من سور القرآن أم لا على أقوال الأول أن البسملة ليست آية من آيات القرآن الكريم الثاني البسملة آية من كل صورة من صور القرآن الكريم باستثناء صورة براء القول الثالث هي آية من صورة الفاتحة فقط القول الرابع من قال إن البسملة ليست من الفاتحة البسملة ليست آية من الفاتحة وإن كانت البسملة آية مستقلة من آيات صورة النمل يعني ليست آية من صور الفاتحة وإن كانت آية مستقلة في صورة النمل وكذلك يا آية مستقلة في بدايات صور القرآن الكريم كله باستثناء صورتي براءة هذه أقوال أهل العلم في حكم البسملة المعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أبتدأ بسم الله المألوه المعبود وحده بلا منازع ولا شريك أبتدئ بسم الله كل شيء أبتدئ قراءتي أبتدئ أكلي أبتدئ شربي أبتدئ عملي والأدلة على ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تسع الوقت لذكرها الآن فمعنى بسم الله أي أبتدئ بسم الله المألوه المعبود وحده بلا منازع ولا شريك أبتدئ قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إسماني كريماني من أسماء الله الحسنى دالاني على أنه تبارك وتعالى موصوف بصفة الرحمة دالاني على أنه تبارك وتعالى موصوف بصفة الرحمة فهو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي وسعت كل شيء وقال بعض أهل العلم الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصالحهم وعمت المؤمنة والكافر يبقى الرحمن ذو الرحمة الشاملة الواسعة التي وسعت كل شيء وعمت المؤمنين والكافرين وقال أما الرحمن أما الرحيم فهو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما وهذا القول مردود عليه بقول الله عز وجل إن الله بالناس لرؤوف الرحيم إن الله بالناس ولم يقل بالمؤمنين فقط لرؤوف الرحيم ولذا قال شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى الرحمن هذا كلام نفيس جدا الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى فالرحمن هو المصوف بالرحمة أما الرحيم دال على الصفة المتعلقة بالمرحوم يبقى الرحمن دال على الصفة المتعلقة بالذات والرحيم دال على الصفة المتعلقة بالمرحوم فالرحمن هو الموصوف بالرحمة والرحيم هو الراحم برحمته من يشاء ورحمة وسعت كل شيء يبقى نؤمن بأسماء الله الحسنى كلها الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة ونؤمن بالصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه في القرآن الكريم وأثبتها له أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم ومنهجنا ومعتقدنا نؤمن بهذه الأسماء والصفات من غير تحريف لألفاظها أو تحريف لمعانيها ومن غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا تسع الوقت لذكر منهج السلف الصالح رضي الله عنه في مبحث الأسماء والصفات لكن هذا باختصار نحن الموحدين المؤمنين نؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى الثابتة في القرآن والسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحمد لله رب العالمين يبتدئ الحق تبارك وتعالى أول صورة في القرآن بالحمد والثناء على ذاته فإن أول من حمد الله وأثنى على الله هو الله لأنه تبارك وتعالى علم أنه لن يستطيع أحد من خلقه أن يحمده وأن يثني عليه بما يليق بكمال وجهه وجلال سلطانه ولذا تدبر هذا الأدب النبوي الرفيع، وهو يقول لربه سبحانه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فأنا أرجو أن تنتبه لهذه اللطيفة ابتدأ الله أول صورة في القرآن الكريم كله بالحمد والثناء على ذاته لأنه تبارك وتعالى علم أنه لا يستطيع الخلق ولو اجتمعوا أن يحمدوه وأن يثنوا عليه بما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ولصفات كماله صفات الذات والأسماء والصفات والأفعال فابتدأ بالثناء على ذاته بقوله الحمد لله رب العالمين فالحمد وصف المحمود جل جلاله بالكمال كما يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى مع المحبة والتعظيم لابد من هذين القيدين وصف للمحمود تبارك وتعالى بالكمال مع المحبة والتعظيم الحمد لله كما قال ابن عباس كلمة كل شاكر والله جل وعلا يحب من عبده أن يحمده على كل شيء على الأكلة والشربة وعلى كل نعمة يتفضل بها تبارك وتعالى على عبده ولا شك ولا ريب أن نعم الله لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصها فربك سبحانه وتعالى يحب أن يثني عليه عبده يحب أن يحمده عبده فأكثر من الحمد له تبارك وتعالى ومن الثناء عليه بما ينبغي وبما يليق بكمال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله الله الله هو الاسم المفرد العلم هو لسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنة والصفات العلى ولذا رجح شيخنا عبد القيم والإمام الطحاوي وغيرهما أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعى به أجاب على خلاف بين أهل العلم الشاهد أن لفظ الجلالة الله والاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو المألوه هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة واستسلاما وانقيادة فالعب فالعبادة كمال الحب مع كمال الذل لا يجوز أبدا أن تعبد الله بالحب فقط أو أن تعبد الله بالاستسلام والذل والانقياد فقط بل لابد أن تعبد الله تبارك وتعالى بحب وانقياد كمال حب لله مع كمال ذل لله المحمود الموصوف سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال بمحبة وتعظيم الحمد لله رب العالمين الرب كما قال العلامة الألوسي هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء تدبر معي الرب هو الخالق ابتداء فهو رب كل شيء وخالق كل شيء ومدبر الأمر ومصرف الكون الرب هو الخالق ابتداء المربي غذاء فهو الذي يرب الخلق بنعمه الكافرين والمؤمنين على السواء فهو رب الكافر والمؤمن سواء الغافر انتهاء الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم وقطع الرضمة لهذين الاسمين الكريمين الحمد لله رب العالمين العالمين كما تعلمون جميعا جمع عالم وهو كل شيء سوى كل شيء موجود سوى الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم مدح آخر من الله تبارك وتعالى لنفسه لأنه تبارك وتعالى رب العالمين وهو مع ذلك رحمن رحيم فرب العالمين فيه ترهيب فجاء الحق تبارك وتعالى بهذين الاسمين الكريمين بعد ذلك ليقترن الترغيب بالترهيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم وأنا لو أريد أن أستطرد في الأحاديث جليلة جميلة في تأكيد هذه المعاني النبوية ومنهج الذي أدين الله تبارك وتعالى به في التفسير أن أفسر الآية بآية فإن لم أجد أفسر الآية بحديث فإن لم أجد فسر الآية بأقوال السلف فهم أعرف الناس بكتاب الله وهذا هو المنهج المعتبر الصحيح ثم بعد ذلك نسقط هذه المعاني على واقع الأمة لأنني أدين الله أن هذا القرآن الذي أنزله الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ليربي به الأمة وليقيم به للإسلام دولة لا زال هذا القرآن مصلحاً لكل زمان ومكان بل ومسعدا لأمتنا إن انتثلت أمره واجتنبت ناهيه ووقفت عند حد لقوله سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في جانب الاعتقاد في جانب التعبد في جانب الإعلام في جانب التعليم في جانب الاقتصاد في جانب السياحة في جانب السياسة في كل أمور الدين والدنيا فما أنزل الله القرآن يا أحبابي من أجل أن نزين به جدران المساجد أو من أجل أن تحلي به النساء صدورهن في المصاحف الذهبية والفضية أو من أجل أن يطلع على المقابر على الأموات بل قال فيه رب الأرض والسماوات لي من كان حيا ويحق القول على الكافرين طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى فما أنزل الله القرآن لتشقى به الأمة أو ليشقى به نبينا صلى الله عليه وسلم أو لتشقى به الأمة من بعد جيل الصحابة وإنما أنزل الله القرآن لتسعد به الأمة في دنياها وفي أخرها ورب الكعبة لا سعادة لنا إلا إذا عدنا من جديد إلى القرآن لنردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لو يعلم المؤمن المؤمن لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع احد في جنته لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي ريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة مئة جزء فأنزل إلى الأرض جزءا واحدة فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه أرجو أن تتدبر هذا المعنى النبوي البليغ لاحظ رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيها ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والذي قال الله فيها بالمؤمنين رأف الرحيم لاحظ رحمة الأم بولدها لاحظ صور الرحمة في الكون كل صور الرحمة في الكون بما فيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي جزء من جزء واحد من مائة جزء من رحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين المالك هو المتصرف وحده تبارك وتعالى في يوم الدين أي في يوم الجزاء اي في يوم الحساب فيوم الدين هو يوم الجزاء هو يوم الحساب ولذا خص الله تبارك وتعالى يوم الدين بالملك فقال مالك يوم الدين مع انه جل جلاله مالك الدنيا ومالك الآخرة لان البعض قد يتصور لامتلاكه في الدنيا انه صار مالكا أنه صار مالكا فيفاجأ بحقيقة ملكه وملكه في الآخرة أنه لامك شيئا فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ولذلك ينادي ربنا تبارك وتعالى أم القيامة وقل لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم وفي الصحيحين من حديث أبي رير واللفظ المسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تبارك وتعالى السماوات والأرض بيمينه جل جلاله يقبض الله السماوات والأرض بيمينه وكلتا يديه يمين فيقول أنا الملك ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون وفي لفظ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فقد يتصور البعض أنه حين ملكه ربنا تبارك وتعالى شيئا من ملكه جل وعلا توهم أنه صار مالكا لا لذا خص الله تبارك وتعالى يوم الدين فقال مالك يوم الدين لأنه اليوم الذي تظهر فيه الحقائق للجميع مالك يوم الدين أي صاحب يوم الجزاء والحساب مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بعدما أثنا العبد على الله تبارك وتعالى فحمد الله وأثنى عليه ومدحه بصفة الرحمن بصفة الرحمة بذكر اسم الرحمن والرحيم وأقر له تبارك وتعالى بأنه مالك يوم الدين حينئذ صار العبد مؤهلا أن يستعين بالله تبارك وتعالى ليعينه جل وعلا ليعينه جل وعلا على عبادته وحده بلا منازع ولا شريك فيقول حينئذ إياك نعبد أي أنا أفردك وحدك بالعبادة بلا منازع ولا شريك والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة العبادة هي اسم جامع التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والإنابة والتفويض والإخلاص والرجاء والخشية والنذر والذبث والحلف كل هذا وغير هذا من العبادة فالعبادة ليست امرا على هامش الطريق يا احبابي انما هي الصيحة الاولى لكل, لكل رسالة والصرخة الاولى لكل نبوة والى مدين اخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخاهم هودة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وبالجملة يقول جل جلاله وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا إله إلا أنا فاعبدون أرجو أن ننتبه فهذه الغاية الأولى التي من أجلها خلق الخلق بل وخلقت الجنة والنار بل ومن أجلها أنزل الله الكتب والصحف وأرسل جميع الأنبياء والرسل فهي قضيتنا الأولى وستبقى قضية العبادة قضية أمة التوحيد الأولى لن نقدم على قضية التوحيد ولا على قضية العبادة قضية أخرى على الإطلاق بل أنا أقول الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة ولا يقبل الله من قوم شريعتهم الا اذا صحت عقيدتهم تبعثتم هذا كلام نفيس جدا الاسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم مالك يوم الدين إياك نعبد أي إياك وحدك نعبد وإياك نستعين أي نستعين بك وحدك على العبادة بل وعلى أمورنا كلها فتجرد وتبرأ من حولك وطولك فلا يستطيع العبد أن يعمل صالحا إلا بعون الله له وإلا بتوفيق الله له إياك نعبد وإياك نستعين نستعين على عبادتك بك وحدك ونستعين على طاعتك بك وحدك بل ونستعين في أمورنا كلها بك وحدك فلا عون لنا إلا بك فتبرأ من حولك وطولك واعلم أن الفضل كله بيد الله ومن هنا يتضرع العبد بعد أن تأهل بهذا الدعاء وبهذا التبرأ من الحول والطول تأهل ليدعو ربه بأجمعي وأشملي وأكمل دعاء في القرآن الكريم كله من أول الفاتحة إلى الناس ألا وهو اهدنا الصراط المستقيم وأنا لا أريد أن أطل النفس وقد فسرت هذا في لقاءات متعددة الهداية أيها الأحبة المقصودة هنا هداية التوفيق هداية التوفيق فالهداية أنواع هداية دلالة أو دلالة وهداية إرشاد وتعريف وبيان وهداية التوفيق والهداية العامة والهداية في الآخرة لا تسع الوقت للتفصيل المراد بالهداية هنا اهدنا الصراط المستقيم أي هداية توفيق وهداية التوفيق لاملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل إنما هي بيد الله وحده لاملكها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولو امتلكها لهدى عمه أبا طالب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم هذه الهداية ليست هداية التوفيق إنما هي هداية الدلالة والتعريف والإرشاد والبيان فلو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى النبي عمه أبا طالب ولذلك قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالهداة المثبته لنبينا هي هداية الدلالة والهداية المنفية عن نبينا هي هداية التوفيق ولو كان يملكها نوح لهدى ولده ولهدى امرأته ولهدى نوط امرأته ولهدى ابراهيم والده آزر فأنت تدعو الله أن يرزقك هداة التوفيق ما هي هداة التوفيق يقول شيخنا شيخ الإسلام المتينية هي جعل الهدى في القلب هي جعل الهدى في القلب وذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه ما يشاء لأن البعض قد تصور أن سؤال العبد ربه الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة نوع من أنواع المبالغة ولن يستوعب هؤلاء أن العبد في حاجة إلى هداية توفيق في كل لحظ وفي كل لحظة وفي كل قول وفي كل صمت وفي كل فعل فأنت في حاجة إلى هداية التوفيق حتى لا تنطق ولا تتصرف إلا وفق مرضات, مرضات الحق سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو الطريق المستقيم, المستقيم المعتدل الذي لعجج فيه والانحراف فيه الموصل إلى رضوان الله ونعيمه وجنته وهناك تفسير جميل من النبي صلى الله عليه وسلم للصراط المستقيم في مجند الإمام أحمد بسند حسن وغير محديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراط مستقيمة ضرب الله مثلا صراط مستقيمة وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة وعلى رأس الصراط داعي يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وعلى ظهر الصراط داعي آخر إذا هم أحدهم أن يدخل بابه من أذيب هذه الأبواب المفتحة قال ويحك لا تفتح إنك إن تفتحه تلجه يعني إن فتحت دخلت قال صلى الله عليه وسلم الصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي على ظهر الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم واعظ الله في قلب كل مسلم هذا تفسير رائع جميل للصراط المستقيم ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في رواتي الترمذي بسند الحسم حديث الله بن مسعود خط خطا مستقيما وخط عن يمين وشمال خطوطا, خطوطا أي منحرفة معوجة ثم قال بأبي وأمي هذا صراط الله مستقيمة وهذه سبل وعلى رأس كل سبيل منه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه وإلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اهدنا الصراط المستقيم صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم من المنعم عليهم؟ هم المذكرون في قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنت هذه الرفقة في الدنيا والآخرة وحسن أولئك رفيقة غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي جنبنا طريق المغضوب عليهم ممن فسدت إرادتهم فعلموا الحق وانحرفوا عنه وعدلوا عنه وجنبنا يا ربي صراط الضالين الذين فقدوا العلم فهم هائمون في طريق الضلال وعن أبي هريرة كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمنه استحب لمن قرأ الفتح أن يؤمن بعدها قال إذا أمن الإمام إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه هذا باختصار شديد جدا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 يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صورة الزلزلة زلزال ترج القلوب وتهز الأفئدة إنه زلزال خاص ليس كأي زلزال يحدث في الدنيا أو يقع للارض من يوم خلقها ربنا إلى يوم هذا الزلزال بل هو زلزال مخصوص خاص يرج الأرض رجا يفك أواصرها كلها ويدك جبالها ويبعثر أنهارها ووحوشها وشموسها وأقمارها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وأريد أن تتخيلوا معي إخواني وأخواتي هنا وكذلك في الرياض وفي أي مكان أرجو أن تتخيلوا أن الذي يصف هذا الزلزال وهذا اليوم بأنه عظيم هو ربنا جل وعلا العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم ولكن عذاب الله شديد يكفي هذا يكفي هذا من قول ربي في وصف هذا اليوم إذا زلزلت الأرض زلزالها ارتجت رجا عظيما وأخرجت الأرض أثقالها لتتخلص من هذا الحمل الثقيل في جوفها وفي بطنها لتخرج كل ما في جوفها من الإنس ومن كل شيء يعلمه ربي تبارك وتعالى وأخرجت الأرض أثقى لها يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم تقيء الأرض تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان أمثال الأسطوان أي الأعمدة من الذهب والفضة الله أكبر من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت في هذا قتلت ويجيء القاطع لرحمه فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا لا أخذون ذهبا ولا فضة إذ لا قيمة لهذا في هذا اليوم المهيب العظيم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وقال الإنسان المذعور المفزوع ما لها ما الذي جرى للأرض ما الذي بدل أنها ما الذي حول استقرارها ما الذي حول سكونها إلى هذا الزلزال المزلزل المدمر المرعب وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تنطق الأرض ينطقها ربنا تبارك تعالى والله على كل شيء قدير وتحدث بما فعله كل إنسان على ظهرها وإن كان في سند الرواية في سنن الترمذي ضعف لكن الأرض تحدث لأنها من الشهود التي ستشهد على كل إنسان بما عمل على ظهرها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها أي تحدث بكل هذا بأمر من الله تبارك وتعالى بأمر من الله عز وجل قال البخاري رحمه الله تعالى أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها كل هذا معناه واحد يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة يومئذ يخرج الناس من قبورهم حفاة عراتا غرلا متفرقين متفرقين مشتتين موزعين مذعورين مفزوعين مذهولين إنها لحظة من أرهب لحظات القيامة ومشهد من أصعب مشاهد القيامة مشهد البعث والحشر يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليقف الجميع بيناد الله تبارك تعالى للسؤال عن الكثير والقليل تدبر قول الله عز وجل تدبر قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفنا حسبين تدبر قول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفة فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها وَلَا ولا يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يتبعون الداعية لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الأصوات للرحمن فلا تَسْمَعُ إلا همسة يومئذ لا تنفع الشَّفَاعَةُ إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولة يومئذ يتبعون الداعية يعني يتبعون هذا الملك الذي جاء ليقودهم إلى أرض المحشر للوقوف بين يدي الله جل وعلا في ساحة الحساب بلا تردد ولا عجاج لا يستطيع أحد أن يمانع لا يستطيع أحد أن يمتنع وفي هذا اليوم أيضا لا تنفع الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى في الش... للشافع وبإذن الله تعالى في المشفوع فيه فالشفاعة لا تتم إلا بإذن الله للشافع نفسه ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم وللمشروع فيه أيضا كما سأبين إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم تتطير الصحف فأما من أتي كتابه بيمينه فيقول ها مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فوفي عشة الرضيع إلى آخر الآيات، وأما من أوت كتابه بشمال فقل يا ليتني لم أوت كتابية، ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القضية الآيات يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، خلاص كل صغير وكبير مستطر يا الله، فكم من معصية؟ قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة ربك ومولاك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى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 لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وقال صلى الله عليه وسلم إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه فلا تحتقر ذنبا ولا تحتقر معروفا ربما يرجح ميزانك بحسنه وترجح كفة السيئات بسيئة ولا حول ولا قوة إلا بالله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هذا باختصار شديد في صورة الزلزلة نقرأ صورة العاديات من يقرأ؟ صورة العاديات والعاديات ضبحاء فالموريات قدحاء فالمغيرات صبحاء فاثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا هل قل القف بقى لابد شيخنا قال لابد من التعليم لا. فوسطنا به جمعا لا فاثرنا به نقعا لا. فاثرنا به نقعا ف... نقع نقع فوسطنا به جمعا إن, إن... إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لا شهيد وإنه للحب الخير لا شديد أ يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لا خبير أحسد هذه الصورة الجميلة ربما لألتفت لا كثير منكم إلى أنها بكلماتها البليغة المختصرة الرائعة. تحكي ملحمة قتالية حتى النصر كاملة من أول المعركة إلى آخرها في هذه الكلمات بل في نصف الصورة والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة انتهت المعركة انتهت الملحمة تناء من الله تبارك وتعالى على الخيل التي تعدو في الصباح الباكر تضرب الأرض بأقدامها حتى ينقبح من حوافرها التي تصطدم بالصخر والحصى النار والعادية ضبحا والعادية ضبحا ضبحا أي الخيل التي تحمحم وتخرج هذا الصوت وهذا الصهيل وهي في عدوها يعلوها مقاتل مسلم مجاهد في سبيل الله والعاديات ضبحا الواو والقسم واعلم ان الله جل جلاله له ان يقسم بما شاء من خلقه وليس للمخلوق ان يقسم الا بالله سبحانه وتعالى وحده فلا جوز للمسلم أن يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأبيه ولا بأمه ولا بزوجته ولا بأي أحد وإنما يجب عليك إن كنت حالفا أن تحلف بالله أو صمت كما قال صلى الله عليه وسلم لكن الله جل جلاله يقسم بما شاء من خلقه وما أقسم الله تبارك وتعالى بشيء إلا ليلفت النظر إلى عظمة وأهمية هذا الشيء والعادية تضبح. الواو والقسم مدح من الله تبارك وتعالى للعاديات أي للخيل التي تعد مسرعة وهي تحمحم والضبح الحمحمة صهيل الخيل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا أي التي تقدح بحوافرها الصخرة والحصة وهي تعد عدوا شديدا سريعا ينبعث شرار النار من سرعة هذه الخيل التي تعد للغزو في سبيل الله فالموريات قبحا فالمغيرات صبحا ثناء آخر من الله تبارك وتعالى على هذه الخير التي تخرج في الصباح الباكر لتغير في سبيل الله سبحانه وتعالى فأثرنا به نقع أي فأوقعنا بالوادي الذي هو محل المعركة والملحمة غبارا النقع هو الطراب والغبار من أثر هذا الجري وهذا العدو وهذه الحركة السريعة فأثرنا به نقعة أي فأحدثنا غبارا وترابا مرتفعا في هذا الوادي الذي به أرض الملحمة وأرض المعركة فوسطنا به جمع أي يباغت العدو ويفاجئ العدو بهؤلاء الأبطال على ظهر هذه الخيول التي تعد وتغير في سبيل الله في وسط الجمع أي في وسط جمع الأعداء انتهت الملحمة انتهت المعركة انظروا إلى عظمة هذا القرآن أنا أشهد أن مصدريته دليل إعجازه أشهد أن مصدرية القرآن دليل إعجازه فإن علمت أنه كلام الله فاعلم أنه كلام معجز معدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم فوسطن به جمعة والعاديات ضبحة عرفت المعنى؟ والعاديات ضبيحة، فالموريات قبيحة، فالمغيرات صبيحة، فأثرن به نقع، فوسطن به جمع، جواب القسم إن الإنسان لربه لكنود. لاحو لهلاقاته. لكل هذا قسم، كل هذا قسم. جواب القسم إن الإنسان لربه لكنود. يعني لكنود، لجحود، لكفور اللي نعمه، لكفور اللي سبحانه وتعالى والله جاب قسم مؤلم في غاية الألم إن الإنسان لربه لكنود أي جحود المؤمن هو الذي يشكر النعم ويتأذن ربكم لينشكرتم لا أزيد النكم لا أزيد النكم كفرتم إن عذاب لشديد ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الإنسان لربه لكنود. هذا جواب القسم والمعنى إن الإنسان لربه لكفور إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد الآية فيها تأولان وتفسيران وإنه على من يعود الضمير من أهل العلم من قال يعود الضمير على الله جل جلاله ومنهم من قال يعود على الإنسان وإنه على ذلك لشهيد أي إن الله جل وعلا على كنود الإنسان وكفرانه وجحوده لشهيد والمعنى الآخر إن الإنسان شاهد على جحود نفسه وإنكاره لكثير من فضل الله عليه ونعمه إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أي وإنه لحب المال لشديد قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جمع إنسان مفطور على حب المال قال الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقمطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعين والحرف الآيات وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ آه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعث ونثر وأخرج ما في القبور من الموت وأخرجوا, وأخرجوا من قبورهم للحشر والحساب بين يد الله تبارك وتعالى هل علم هذا الإنسان الكنود الجحود الكفور كيف تكون عاقبته بين يد الله تبارك وتعالى أفلا يعلموا إذا بعثر ما في القبور كيف يكون حال من الثواب والعقاب هل هو من أهل الجنة من أهل النار أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أي وأبرز ما تحمله صدورهم من خير وشر وأبرز ما فيها من الخير والشر وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بأعمالهم من الخير والشر وما أسر في أنفسهم بل وما أعلنوه وما أضمروه في صدورهم وما بينوه وما أبرزوه ربهم تبارك وتعالى خبير بكل هذا عليم بكل هذا لا يغيب عنه شيء جل جلاله يعلم ما تكمه صدورهم وما تخفيه فضلا عما يعلنونه من كلمات وأفعال لا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أسأل الله أن يصرنا وإياكم في الدنيا والآخرة هذا باختصار من يقرأ سورة القارعة فضل يا أخي هيا سريعا بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة. وما أدراك من القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمْمُهُ هَمَوِيَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ إلى غير ذلك القارعة أي التي تقرع القلوب بفزعها وهولها التي تقرع القلوب بهولها وفزعها القارعة ما القارعة انظروا إلى هذا التعظيم لشأنها والتأكيد على هولها وفضاعتها ما القارعة يذكر ربنا تبارك وتعالى هذا الاستفهام مرة أخرى معظم لشأن القيامة معظماً لشأن القارعة ما القارعة؟ وما أدرك ما القارعة؟ تأكيد لهولها وفضاعتها وما أدرك ما القارعة؟ وكأن أحوال القارعة لا يستطيع أحد من الخلق أن يدركها وما أدرك ما القارعة؟ لا يستطيع أحد إدراك كنهها وإدراكها هولها وفضاعتها وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فراش طير صغير المتداخل بل والمتهافت على النار وهو لا يعلم حتفة ولا يدري مصيرة يوم يخرج الناس من قبورهم أشتاة مفرقين مبعثرين كالفراش المبثوث كالفراش الطائر المنتشر المتداخل الذي ربما تهافت على النار وهو لا يعلم حد ولا يعلم مصيره يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالعهن أي كالصوف المتعدد الألوان الممزق المتناثر المتطاير وتكون الجبال تصور هذه الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا وإذا الجبال سيرت سيرت وتكون الجبال كالعهن المنفوش أي كالصوف الملون المتناثر المفتت المتطاير فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية اللهم اجعلنا منهم فأما من ثقلت موازينه نحن نؤمن بالميزان نعم أهل السنة يؤمنون بميزان حسي له كفتان مشاهدتان وليس كما أنكرت بعض الفرق الميزان وقالت الميزان للفوال والبقال وهذا ورب الكعبة غاية الانحراف والضلال فأهل السنة يؤمنون بميزان حسي له كفتان مشاهدتان يزن الحق تبارك وتعالى فيه العبد على خلاف بين أهل العلم العبد أو الأعمال فقط أو العبد بأعماله كل هذا ثابت عن أهل العلم قال ربنا تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم قالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان خفي حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال كما في مستدي أحمد بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم رأى الله بن مسعود يصعد يوما على شجرة الشجرة أراك يجني سواكا فجعلت الريح تكفأه قامت ريح فقلبته على الأرض فجعل القوم يضحكون فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد وفي الصحيحين أيضا من حديث أبيريرا يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية في عيشة الراضية أي في نعيم دائم في جنة الله تبارك وتعالى في عيشة الراضية فإذا نحن نؤمن بالميزان وأما من خفت موازينه أي من خفت موازين حسناته ورجحت كفة سيئاته أو موازين سيئاته فمن رجحت موازين حسناته نجا، وهو في عيشة الراضية سعيدة في جنة ونهر وأما من خفت موازينه ورجحت موازين سيئاته على موازين حسناته ولا حول ولا قوة إلا بالله فأمه هاوية هاوية ما هي, ما هي هاوية ربنا جل على قال وما أدراك ما هي نار حامية لماذا قال فأمه هاوية لأنه يهوي إلى النار أعاذنا الله وإياكم منها كما يهو الطفل إلى أمه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية كان عمر الد الخطاب يقول أيها الناس اتقوا النار فإن قعرها بعيد وإن حرها شديد وإن مقامعها حديد وأنا قول لكم الطعام في النار نار والشراب في النار نار والثياب في النار نار الطعام في النار زقوم الطعام في النار غسلين الطعام في النار ضريع والآيات كثيرة في التأكيد لهذه المعاني حتى الشراب في النار من النار واستفتحه وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا كاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ قال الله عز وجل فئات كثرة لا أريد أن أطيل يبقى الطعام نار والشراب نار حتى الملابس نار هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذا كلام ربنا جل وعلا ليس هذه مفردات من عندي أنا وإنما هي كلمات ربنا تبارك وتعالى فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية أي قد انتهى حرها وبلغ في الشدة غايته فيشديدة الحر قوية اللهب والسعير والنيران ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحيحين من حديث أبي هريرة ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم شايف نار الدنيا تصور نار مشتعل في بيربترول أو في حقل أو في مستودع وقود تصور هذه النيران يقول صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم قالوا يا رسول الله والله إن كانت لك قال ولكنها فضلت على ناركم بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها نسأل الله أن ينجينا وياكم من النار وما أدراك ما هي نار حامية هذا باختصار نقرأ صورة التكاثر سريعا فضل ألهاكم التكاثر ذَرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ لَطَفِقَ عَلَى الْمَقَابِرِ رَقِّقِ الرَّاءَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونه عين اليقين ثم لا تسألن يوم إذن النعيم صورة تهز القلوب أيضا ولا تسع الوقت للحديث بالتفصيل عن الصورة وعن أسباب النزول وعن المفردات مفردة مفردة إلى غير ذلك لكنني أجمل القول إجمالا الهاكم التكاثر تحذير ووعيد من الله تبارك وتعالى أي شغلكم وألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد والدنيا الزائلة والمناصب الفنية الهاكم التكاثر شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد والتفاخر بزينة الحياة الدنيا والتغالب عليها والتصاري عليها والاستكثار من تحصيلها شغلكم كل هذا عن طاعة ربكم سبحانه وتعالى وعن طاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم وعن الاستعداد والعمل للآخرة الهاكم التكاثر ظللتم في لهو وفي غفلة حتى فوجئتم بزيارتكم للمقابر أي بالموت وسمى الله الموت زيارة لأنه وإن طالت مدة بقائك في القبر فهي مدة معلومة محدودة وحتما بعدها ستخرج من قبرك لتسأل بين يدي الله جل وعلا فكأن مدة إقامتك في القبر وإن طالت زيارة ليست إقامة دائمة ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر أي بالموت والموت حق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من الموت وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالضمأ خوفا من الموت ولكن ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي أيها الذكي العبقري يا أيها الكبير ويا أيها الصغير كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذخور سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من ف فالله أعلى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكر هادم اللذات أكثر ذكر هادم اللذات يعني الموت الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر النبي صلى الله يقول كما في صحيح البخاري من حديث أنس لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاما ابن آدم إلا التراب لن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب نصلا نتوب علينا وعليكم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أي ما زلتم في انشغال بالدنيا وتكاثر بها وغفلة عن الآخرة حتى أدرككم الموت وأنتم على تلك الحال حتى زرتم المقابر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لكن المقصودة بالزيارة على الراجح من أقوال أهل التفسير الموت حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هذا وعيد بعد وعيد وتهديد بعد تهديد وهو زجر لهؤلاء الغافلين اللهيين زجر لهم وتنبيه لهم أنهم سيعلمون عاقبة ذلك الله وعاقبة ذلك الانصراف والانشغال عن الآخرة يوم القيامة كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم هذا التكاثر ولما شغلتكم الدنيا ولما غفلتم عن الآخرة كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم أي في الآخرة فلطالما ذكرتم بآية من كتاب ربكم أو بحديث من كلام نبيكم لكنكم ستعلمون هذا العلم عين اليقين حينما تشاهدون بأعينكم دار النعيم ودار الجحيم لكن الله تبارك وتعالى خص هنا فقال كلا لو تعلمون علم لقيل لترون الجحيم أي في الآخرة أي في الآخرة ثم لترونها عين اليقين من العلم علم يقول يقين وعين يقين أي أن يرى هؤلاء بأعينهم دار الجحيم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام من سبعون ألف ملك يجرونها هذا حديث صحيح مسلم تصفر جهنم وتزمجر غضبا منها لغضب ربها تبارك تعالى ثم لا ترونها عين اليقين أي تشاهدونها بأعينكم يوم القيامة في أرض المحشر ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم النعيم اسم عام لكل ما ينعم الله تبارك وتعالى به على العباد من الأمن والصحة والطعام والشراب إلى غير ذلك فهي لفظة شاملة لأن فيه تفسرات كثيرة لسلفنا بضوان الله تبارك تعالى عليهم لكن أكتفي بحديث واحد رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ في رواية جميلة في صحيح بخاري في صحيح مسلم من حديث أبي أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم أو ذات ليلة وإذا هو بأبي بكر وعمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أخرجكما من بيوتك من بيوتكما هذه الساعة فقال الجوع يا رسول الله ما أخرج أبا بكر وعمر إلا الجوع فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما يعني أنا والله ما خرجت أيضا إلا بسبب الجوع قال عليه الصلاة قوب فقام فقاموا معه صلى الله عليه وسلم فأتى النبي رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فقال لما رأت المرأة قالت مرحبا لما رأت المرأة رسول الله وصاحبي قالت مرحبا فقال لها رسول الله أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا الماء يعني يطلب لنا الماء العذب ف جاء الأنصاري رضي الله عنه جميعا فنظر إلى رسول الله وصاحبيه فقال الأنصاري الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني وأخذ انطلق فجاء بعذق أي بغصن من النخل فيه بصر وتمر ورطب فقدم للنبي عليه الصلاة والسلام لصاحبيه فقال كل من هذه وأخذ المدع من السكين وذهب ليذبح لهم ذبيحة فقال عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب يعني لا تذبح الحلوب فذبح لهم شاة وأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أنشبعوا وشربوا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم لا تسألنا ثم لا تسألنا وما عن النعيم أصل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين طيب نكتفي هذا القدر لأن الوقت قد مضى وقد أزف وإن شاء الله تعالى من أراد أن يعني يرجع إلى بقية الصور الكريمة فليرجع في موضع موقع الأكاديمية فالآيات بفضل الله توركت على مشرح بالتفصيل وسأكتفي هذا القدر لأن الوقت قد أزف وسامحون على الإطالة وأسأل الله أن يجعلن وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>